7. استمع إلى العبارات الآتية وأعدها ثم اكتبها في دفترك الطاولة بعيدة عن السبورة الكرسي قريب من القط المقعد الدراسي قريب من مكتبة الصف القلم بعيد عن الكتاب